يوقد من شجرة مباركة, مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية وَلَا زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار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 يسبح له فيها بالهدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة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 والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة كسراب بقيعة يحسبهم ضمآن ما حتى إِذَا جاءه لَمْ يجده شيئا ووجد الله عنده وَوَجَدَ الله فوفاه حسابا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر موج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب كلما تون بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم